He said to me in the names of these people, if you are faithful. They said to قال يا آدم أم بهم بأسمائهم فلم لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون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 وَتَزَوَّجْ زَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا مِنْهَا رغدا حيث شئتما وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظالمين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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وان يا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 الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنتم